بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنسين ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في het وما بينهما وما تحت ga. Maar يعلم السر وأخفى حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثو إني انست نارا دعني اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني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 إذ تمشي أختك فتقولها هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فلجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مديا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 قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وارى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد موحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فَمَا ربكما يَمُوسَى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون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 اكلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأرنها منها خلقناكم, منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وابى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشرن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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبارهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 فلأفطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم, ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا والذي فطرنا فقد ما تقع هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليُغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خيره وأبقى ومن يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك, فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من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 طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار وانني لغفار لمن تاب وراما وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قالهم أولئك على أسرى. وعجلت إليك رب لترضى. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افقال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له فوا فقالوا هذا وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك, لهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم عارون من قبل يا قوم وَإِنَّ ربكم الرحمن وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ قالوا وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا عاكفين نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ قَالُوا لَن عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلينا مُوسَى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب بقولي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 وانظر إلى إِلَهِكَ الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إِنَّمَا إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أباء ما قد سبق وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَ ذِكْرَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِرُ يَوْمَ قِيَامَةِ وِسْرَى فَالْجِنَّةِ وَسَأَلْ يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ سرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وعنت الوجوه لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَلى الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الْهُوَى وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من شِئْتُمَا فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى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 فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أَعْرَضَ عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لمحشرتني حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى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 ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل ضلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أسواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علينا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فقالوا لولا يأتينا بايه من رب او لم تاتهم بينه ما في الصحف الأولى ولو ان أهلكناهم بعذاب من قبله نقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, فنتبع آياتك من قبل أن نل ونخذ قل كنتم مترابصون فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى